بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال عشرين والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين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 ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي